بسم الله الرحمن الرحيم. إقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا. وهم يلعبون. لا هي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 لا أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أول الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا الطعام وما كانوا صَدَقَ قَوْلُهُمْ وَعْدًا فَأَنْجَيْنَاهُمْ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن شَاءَ وَأَمْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْضُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا اطْرِبْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ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 عِبِين لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نتخذ لَهُ وَلَّتَّخَذْنَاهُ مِلَّةَ نُنَّ لَتَّخَذْنَاهُ إِن كُنَّا فَاعِلِينَ بَلْ نقذف بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ, فيدمغه فإذا هو زاهق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 أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَاً فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ لَا يُسْأَنُوا عَمَّا يَفْعَلُوا وَهُمْ يسألون أم اتخذوا من دونه آلها؟ والهات برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما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 لا يسبقونه بالقود وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون وَمَن يقول منهم إِنِّي إله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 أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي ان تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وَهُوَ الذي خَلَقَ اللَّيْنَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرِ كُلٌّ فِي فَنَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَالِينَ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 وَنَعُوجُوهُ مِنْ نارٍ وَلَا عُضُورُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَأْسٌ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ قَدِ اسْتَهْزَأَ برسل من قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ فَحَاقَ بالذين سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مورضون. أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ بَلْ مَتَّعْنَا هؤلاء أُولَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عليهم فلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء مستهم نفحه من عذاب ربك ليقولن, ليقولن يا ويلنا انا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا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 وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا قَالَ لها عابدين قال لقد كنتم أنتم قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن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 سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ قَالُوا فَأْتُوهُ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ لقد علم تمام هاؤلا ينطقون قال افَتَ عَبْدُونَ مِن دون الله ما لا ينفعكم شيئا ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم افل لكم ولما تعبدون من فلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن ونجيناه ونوطا إلى الأرض التي بارتنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقامة الصلاة وإقامة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 فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأورقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلن آتينا حكمه وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين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 إنهم من الصالحين وظنوا إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحان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 فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين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 فإذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسنون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا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 ما وردوها لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها جفي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 هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبناغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أن ما إلهكم إلا واحد فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدرى أقرب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون